دفنته مع من دفنت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من شهداء أخذ فهذا أمر ثابت بالتواتر وبرؤية العين بلغنا الله وإياكم مكانة الشهداء ويحدثنا عن ريح المسك التي فاحت لما سال الزم كالوصف الذي جاء في الحديث أما أرواحهم فلها مكان خاص يقول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتها بل احياء عند ربهم يرزقون كما ترزق عنه هو حي يرزق اين يرزق جاءت الحديث سأل مسروق عبدالله بن مسعود عن هذه الاية فقال انا قد سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارواحهم في اجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي الى تلك القناديل مصابيح معلقة بعرش الرحمن كأنها بيت الطير ارواح الشهداء في هذه الطيور الخضر وهذه بيوتهم معلقة بعرش الرحمن. يسرحون في الجنة حيث يشاء ثم يعودون الى تلك القناديل يرويه الامام مسلم وغيره فاي منزلة واي مكانة للشهيد ولذلك كان من شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين دوما ان يطلبوا الشهادة لما علموا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من المكان العظيم التي أعدها الله عز وجل للشهداء ومن طلب الشهادة بصدق بلغه الله مكانة الشهداء وإن مات على فراشه وقد التقيت مع امرأة فاضلة هي أم عزام زوجة الاخ الحبيب العالم الجليل الشهيد عبد الله عزام. رحمه الله وكانت بيني وبينه صحبة فتحدثت معها بعد شهادته نسأل الله سبحانه تعالى أن يجعله من الشهداء ويرزقه مكانة الشهداء فتقول صدقني يا أبا محمد أنه جاءت علي فترة تمنيت فيها أن يقتل عبد الله عزه تخيل امرأة تتمنى أن يقتل زوجها فقلت لها لماذا قالت من كثرة ما كان يتمنى الشهادة جالس على الأكل في الفراش في كل وقت يذكر الشهادة تقول حتى تمنيت أن الله ريحه ويعطيه الشهادة فهكذا كان الصالحون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حب الشهادة في قلوبنا ويجعلنا ممن يطلبونها بصدق وقبل أن ندخل في الحديث عن القبر وعذابه أو نعيمه لا شك أن الحديث فيه خوف وفيه فزع. وقد قيل للحسن البصري رجل يسأله يقول له إن قوما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تنخلع. فقال من خوفك حتى تبلغ الأمن خير من الذي يؤمنك حتى تبلغ الفزع. فإن كانت الحديث تخويف فهو لأجل أن نبلغ الأمان. أما أن نعيش مغرورين بالحياة الدنيا مطمئنين لها غافلين عن الموت غافلين عن الآخرة فهذا مدعاة للإسراف في الذنوب فحديثنا فيه خوف لكنه الخوف الذي يذكر بالعمل إن شاء الله اسمعوا القول الجميل يقول الإمام الغزالي حدث الإسلام رحمه الله لا يسلم من أهوال يوم القيامة إلا من طال فيها فكره في الدنيا اللي فكر كثيرا في القيامة هو الذي يسلم منها يوم القيامة فان الله لا يجمع بين خوفين على عبد يعني يخاف في الدنيا لا يخاف في الاخرة يأمن في الدنيا يخاف في الآخرة فنحن ان كنا نذكر بهذه الامور وفيها تخويف حتى نخاف في الدنيا فنأمن في الآخرة ثم يقول قولة جميلة يقول والخوف المقصود هنا ليس الرقة التي تصيب القلب كرقة النساء فتدمع العين ويخاف القلب لحظات ثم يرجع إلى اللهو واللعب ليس هذا هو المقصود بالخوف وإنما المقصود بالخوف خوف يدفع للعمل ويجعل الإنسان يفر إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ويقول والأسوأ من هذا من إذا ذكرت له أحوال الآخرة وأحوال يوم القيامة وأحوال الموتى وعذاب القبر قال أعوذ بالله ولم يفعل شيئا يضرب مثل يقول فهذا حاله مثل رجل في صحراء لحقه سبب فوصل إلى حصن إلى قلعة فوقف عند باب القلعة وأخذ يقول أعود بهذه القلعة وبحصنها الحصين وبنائها المنيع من هذا السبع وهو جالس مكان لا يتحرك هل تنفعه هذه الاستعادة؟ كلا فهذا حال من يسمع بأحوال الآخرة وأحوال الموت والقبر ويستعيد بالله منها ثم يعود في غيه وضلاله وانحرافه وشهواته ومعصيته والتخويف الهدف منه هو العمل وليس هز الرؤوس ودمعة العيون ورقة القلب في لحظات وإن كانت هذه المطلوبة لكن الأعظم والأفضل أن يتحرك بالخوف إلى الله سبحانه وتعالى أخواني وأخواتي هذه الحياة قصيرة يقول الله عز وجل قال كم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين قال إلا لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبتا وانكم الينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق ويقول الله سبحانه وتعالى محركا لنا دافعا لنا حافزا لنا للعمل ليس فقط الخوف والخشوع وانما العمل يقول الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا مؤمن لكنه ما يخشع مؤمن لكنه ما يتحرك ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فنعود بالله من قسوة القلب وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كبير انتكني من كتفي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل لا تستكثر من الدنيا خفف من الدنيا مثل الواحد اللي مسافر عابر سبيل أو انسان غريب في بلد خفف, خفف من الدنيا وكان ابن عمر إذا ذكر هذا الحديث قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ما دام أنت صحيح استعمل صحتك في العبادة والعمل والجهاد قبل أن تمرض فلا تستطيع أن تفعل ذلك خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري عندما تخرج الروح تبدأ حياة البرزخ. يلخص لنا شارح العقيدة الصحاوية امر عذاب القبر او نعيمه لان بعض الناس يشككون في هذه المسألة او يترددون فيها فيقول تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك اهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والايمان به ولا نتكلم في كيفيته كيف حقيقة ما نعرف نعرف فقط ما وصلنا لان هذا من الغيب ولا نعلم الغيب الا ما يأتينا بالنصوص اذ ليس للعقل وقوف على كيفيته والشرع لا يأتي بما تفتحيله العقول بل ان الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول يحير العقل لكن غير مستحيل الاستحالة عكس المنطق يعني امر غير منطقي امر محير غريب لكنه غير مستحيل ان الله على كل شيء قدير فان عودة الروح الى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا. لما ترجع الروح في حياة البرزق الى جسد الانسان لا يعود حي كما نعرفه نحن وانما يحيى حياة خاصة. لما نراه نحن نراه ميت. لما نفتح على قدر نراه ميت. لكنه حي حياة خاصة. الا ترون النائم? احلان يتألم ويفرح ويستشعر كل هذه الاشياء كأنه يعيشها فعلا. لكنه نراه لا لا يتحرك يستيقظ من النوع يقول حسيت بحلاوتها حسيت بألمها حسيت ألا ترون ذلك بالانسان حياة من نوع خاص وكذلك حياة البرزخ من نوع خاص فيقول فتعاد اليه الروح اعادة غير الاعادة المألوفة في الدنيا ويجيب على بعض الأسئلة التي يسألها بعض الناس فيقول اعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر او لم يقبر دخل في القبر او لم يدخل في القبر يصيبه هذا اكلته السباع او احترق حتى صار رمادا ونثف في الهواء او صلب او غرقت البحر وصل الى روحه وبدنه من العادات ما يصل الى المقبور فالكل في هذا سواء وما ورد من اجلاس الميت واختلاف اضلاعه ونحو ذلك فيجب ان يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده انه هذا يحدث كيف لا ان الله على كل شيء قدير دخل في القبر أو لم يحط... حتى لو احترق وصار رماد يحدث له ذلك على كيفية يعلمها الله عز وجل جاءت الآيات الأحادي تؤكد على عذاب القبر ومن ذلك ما اتفق عليه العلماء من إشارات في قضية عذاب القبر جاءت هذه الإشارات في القرآن الكريم فيما أورده الإمام البخاري في كتاب الجنائد حيث قال يقول الله تعالى ولو ترى الى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باصط ايديهم اخرجوا انفتكم اليوم تجدون عذاب الهون هذه الاية تشير الى عذاب القبر وقال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم اذا مرتين قبل الاخرة المرة الاولى العذاب في الدنيا والمرة الثانية العذاب في القبر ثم يرد الى عذاب الاخر ويقول الله عز وجل في آية هي من اعظم الايات عند العلماء تدليلا على عذاب القبر وحاق بال فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدو وعشيا صباحا ومساء يعرضون على النار ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب اذا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا قبل قيام الساعه متى اين في القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب ومن الاشارات القرانيه كذلك ظاهره قول الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. يروي البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت في عذاب القبر. هذه الاية تشير الى عذاب القبر. وفي صحيح مسلم عن السيد عائشة قصة لطيفة ترويها لنا السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت دخلت علي عجوزان. من عجز يهود المدينة امرأتان عجوزتان من يهود المدينة دخلتا على السيدة عائشة رضي الله عنها وعن ابيها فقالت ان اهل القبور يعذبون في قبورهم قالت عائشة رضي الله عنها تكذبتهما ولم انعم ان اصدقهما تقول ما طابت نفسي ان اصدقهما في هذا الامر فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله ان عجوزين من عجذ يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا ان اهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقتا انهم يعذبون عذابا تسمعه البهائن عذاب القبر تخرج منه اصوات كما سنرى بالاحاديث تشير اشارات واضحة الى هذا يسمعها كل شيء حي الا الانس والجن تقول السيدة عائشة فما رأيته بعد في صلاة الا يتعوذ من عذاب القبر وفي صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وعن ابيها قالت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء فلما ذكر ذلك لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الناس بقضيه عذاب القبر وتخويف الناس بعذاب القبر سنة، حتى الناس تحتار وحتى الناس تستحد فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم عذاب القبر فضج الناس من شدة الخوف يهمهمون بصوت عالي تقول اسماء فضج الناس ضجة حالة بيني وبين ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول من شدة الصوت وخوف من هذا الامر ما استطعت ان افهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لرجل قريب مني اي بارك الله لك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر قوله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اوحي الي انكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال الفتنة والاختبار الذي في القبر قريب من فتنة الدجال فالذي لا يحضر فتنة الدجال فقد حضر فتنة قبر وجاء في الحديث الذي يرويه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان في حائط. في مزرعة لبني النجار على بغلة له ونحن معه اذ حادت به البغلة كادت تنقلب بالنبي صلى الله عليه وسلم فكادت تلقي واذ اقبر ستة او خمسة او اربعة قبور مهم بين ما هي واضحة اربعة خمس ست قبور فقال من يعرف اصحاب هذه القبور فقال رجل انا قال فمتى مات هؤلاء قالوا باتوا في الإشراق قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا يعني لولا خشيتي أنه ما يدفن بعضكم بعضا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع عذاب القبر وكان اذا مر على القبور يسمع اصواتها يقول لولا لا اني اخاف عليكم ما يدفن بعضكم بعض لا دعوت الله ان يجعلكم تسمعون هذه الاصوات لو سمعتموها من شدة الخوف ما احد يدفن الثاني وفي الحديث في البخاري ومسلم وغيره عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا كأنه التفت يسمع صوات استغربوا قالوا ماذا سمعت يا رسول الله? قال يهود تعدب في قبورها. وفي البخاري كذلك عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعو فيقول اللهم اني اعود بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم. واعون بك من عذاب القبر واعون بك من فتنة المحيا والممات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه في الحديث الذي يرويه مسلم تعوه بالله من عذاب القبر فيقولون نعوذ بالله من عذاب القبر ويروي الامام مسلم كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء بعد التشهد في كل صلاة اللهم انا نعود بك من عذاب جهنم وعود بك من عذاب القبر وعود بك من فتنة المسيح الدجال وعود بك من فتنة المحيا والممات. فعذاب القبر ثابت. والأدلة عليه أكثر من أن تصى وهو جزء من عقيدتنا وإيماننا لا يجوز الكفر به وأن في التفصيل فيما يحدث للإنسان في قبره صواهانه مولى عثمان ابن عسان رضي الله عنه قال كان عثمان رضي الله عنه اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر اول منازل الاخرة فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط الا والقبر افضع, أفضع المناظر القبر وجاء في الحديث الصحيح الذي يخرجه الامام الالباني يقول ماتت امراه كانت تقوم المسجد كانت تنظف المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه انها ماتت في الليل ماتت بالليل ودفنوها بالليل صباح النبي صلى الله عليه وسلم قدها ما وجدها وكرهوا ايقاضة قال لماذا لم توقظوني؟ فقالوا كرهنا عن اوقضت فالنبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهذه المرأة التي كانت تخدم المسجد شوفوا اجر خدمة المسجد ناهيك عن اجر بناء مسجد فخدمة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم طلب بنفسه ان يذهب لقبرها فطلب من اصحابه ان يدلوه على قبرها فجاء الى قبرها فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مليئة ظلم على أهلها مملوءة بالظلم وإن الله عز وجل منورها لهم بصلات عليهم فالصلاة والسلام عليك يا رسول الله حديث يرويه البخاري ومسلم أبو داود وغيره وجاءت سن النسائي عن أمر عجيب يحدث للميت عندما يدخل في قبره. لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سجد الأنصار من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته فضل سعد ومكانت سعد رضي الله عنه في الحديث الآخر لمن من مناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيه هذه مكانت سعد فلما ادخلوه في قبره النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سعد هذا الذي تحرك له عرش الرحمن تحرك عرش الرحمن لموت سعد وفتحت له ابواب السماء وشهده شهد جناسة سبعون الفا من الملائكة لقد ضم ضمه ثم فرج عنه حتى سعد بهذه المكانة العظيمة أول ما يدخل الإنسان القبر يضامض وفي الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للقبر لضغته لو كان أحد ناجيا منها لنجاز دع ابن معاذ وكل إنسان لابد وأن تصيبه هذه الضمّة وفي الحديث المتفق عليه عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا تفاصيل الامر قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم بعد ما نحط الميت في في قبره ما تنطرش اصوات نعالهم على الارض يسمعها الميت إنه لا يسمع قرعا عالهم إذا فرقوه. ثم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحدث له بعدما ينفصل؟ أتاهم لا كان فيقعدان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. وأما الكافر أو المنافق وفي رواية الكافر والمنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقول الملكان لا دريت ولا تليت ويفصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتفصيل أدهدخ وأكثر في مجموعة الأحاديث التي جمعها ورتبها الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله وجداه عنا خيرا في حديث البراء بن عازب ذكرت لكم جزءا منه في قضية الموت ونكمل الان الحديث في قضية القبر في حديث البراء ابن عازب ان الملائكة تقول نبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة تسأل العبد المؤمن في قبره فيحسن الاجابة وعند ذاك ينادي مناد من السماء انفدق عبدي يفرشوه من الجنة يفرشوا له قبره كأنه جزء من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة ويأتيه من روحها يعني من روائحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بطرة يتوسع القبر يتوسع حتى يصبح هذا القبر الصغير الذي نراه مساحته على مد البصر لا تخافوا لا تجزعوا الخوف من القبر والعذاب الذي في القبر هو الذي فجره والذي تفر أما المؤمن المطيع لله عز وجل فلا خوف عليهم ولا فن يحزنون ونحن منهم إن شاء الله ويفسح له في قبره مد بصره. ويفصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم حساب منكر ونكير ويفصل لنا ماذا يحدث له في لقائه لعمله فيقول صلى الله عليه وسلم فيأتيه او يتمثل له يتجسد له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول ابشر بالذي يسرك ابشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له الميت يقول لهذا الرجل وانت فبشرك الله بخير من انت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول انا عملك الصالح سبحان الله كيف يتجسد العمل الصالح فيراه الانسان انا عملك الصالح فوالله ما علمتك الا كنت سريعا في طاعة الله بطيعا في معصية الله فجزاك الله خيرا ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار يشار الى باب النار فيقال هذا منزلك لو عصيت الله كل انسان له مكان معد في الجنة وفي النار مكان مخصص له. فيقال له لو كنت عطيت الله كان هذا منزلك. قد ابدلك الله به هذا المنزل في الجنة. فينظر فيرى مكانه في الجنة يرى قصره في الجنة ويرى نعيم الجنة فيقول ربي ربي عجل قيام الساعة. ربي عجل قيام الساعة. كيما ارجع الى اهلي ومالي يتمنى ان تقوم الساعة حتى يذهب الى قصره حيث يرى اهله وماله هناك جعلنا الله وياكم من هؤلاء ويذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمقابل حال الكافر او الفاجر فيقول بعد ان يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا دريد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فينادي منادي في السماء ان كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وتمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه اضلاع تدخل بعضها من شدة الضيق والعياذ بالله ويأتيه او يتمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب نتن الريح فيقول ابشر بالذي يسؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول ميت وانت فبشرك الله بالشر من انت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول انا عملك الخبيث فوالله ما علمتك الا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا الى معصية الله فجذاك الله شرا ثم يخيط له يأتيه اعمى اصمم ابكم في يده مرزبة مطرقة لو ضرب بها جبل لكان ترابا فيضربه حتى يصير بها ترابا ثم يعود كما كان فيضربه ضربة اخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء الا الثقلين الانس والجن ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فروش النار راشم النار فيقول ربي لا تقم الساعة القبر هكذا كيف في القيامة كيف في النار في جعنم والعياذ بالله. عافنا الله وإياكم من عذاب القبر وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمور أشار إلى أنها أكثر ما يؤدي إلى العذاب في القبر وهي أمور يستهين بها بعض الناس فمنها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما وما يعدبان، وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرء من بوله وجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليل رجلين. فالآن نبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم برؤيا، ورؤيا الأنبياء حق رأيت الليل رجلين، أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة ارض مقدسة مكانها عظيم فأخذ بيدي فاخرجاني الى الارض المقدسة فاذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديث خطاف من حديث واذ رجل مستلقي على الارض امام هذا الرجل الواقف ويأتي الرجل الواقف ومعه الخطاف من حديث فيدخله في فم الرجل المستلقي ثم يشق فماء الى اخر رأسه والعياد ثم يعطيه من الجهه الاخرى فيضع الكلوب في فمه فيرجع الاول كما كان فيشق فماء الاخر الجهة الاخرى من فمه الى اخر رأسه وهكذا ينتقل يشق الجهة وينتقل للجهة الثانية تلتعم الجهة الاولى يشق الثانية يرجع للأولى وهكذا الى قيام الساعة فقلت ما هذا؟ فقال انطلق انطلق يقول فانطلقنا حتى اتينا على رجل متجع على قصاه واحد نايم على ظهره ورجل قائم على رأسه بفهر او صخرة واقف واحد نايم على ظهره والثاني واقف وبيده الصخرة فيأخذ الصخرة يضرب بها رأسه فيتناثر يتناثر فيتناثر جمجمته ويتدحرج الحجر سيذهب الرجل يأتي بالحجر الى ان يأتي بالحجر يكون رأسه تجمع رجع كما كان فيضربه مرة اخرى بالحجر فينتفر الرأس. ينتفر رأسه حتى يتفتت ويتدحرج الحجر فينطلق الرجل يأتي بالحجر ويكون الرأس التأم مرة اخرى وهكذا الى قيام الساعة فقلت من هذا فقال انطلق انطلق فانطلقنا فوصلنا الى ثقب. حفرة كبيرة عظيمة مثل التنور اعلاه ضيق واسفله واسع. حفرة كبيرة من فوض ضيقة. من مكان ما نراها ضيقة. من تحت واسعة كبيرة. يتوقد تحته نار. تحت في نار. والنار هذه تبدأ تفعد شوي شوي. في هذه العفرة رجال ونساء. فاذا اقتربت منهم النار. بدأوا يولولون يهربون من النار والنار تمسهم وهم يهربون امامها حتى يكادوا يخرجوا من الفتحة ثم ترجع النار فيضطرون ان يرجعوا داخل الحفرة مرة اخرى فتأتيهم النار من方ة اخرى تحرقهم وهم يهربون امامها حتى يكادوا يخرجوا من الحفرة وتمسهم النار ثم تعود ويظلون على هذا الحال الى يوم القيامة والعياذ بالله فيقول صلى الله عليه وسلم من هذا ما هؤلاء فقال له الرجلان انطلق انطلق يقول فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم نهر دم واذ رجل واقف على شاطئ النهر ورجل يسبح في الدم والعياذ بالله يسبح في الدم ثم يقترب يريد ان يخرج من النهر فاذا اقترب من شاطئ النهر يريد يطلع من الدم فيأخذ الرجل الواقف على النهر حجر فيضرب به فم هذا الرجل قبل ان يخرج فيكسر فمه فيرجع يضطر يدخل داخل النهر ما يسمح له يخرج واقف ينتظر كل ما حاول يخرج غربه على فمه كسر فمه فيضطر ان يرجع يسلح في الدم وهكذا الى قيام الساعة والعياذ بالله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا فقال له انطلق انطلق يقول فانطلقنا حتى انتهينا الى روضة خضراء مزرعة جنة خضراء فيها شجرة عظيمة في اصل الشجرة عند اصل الشجرة شيخ وصبيان واذ رجل قريب من الشجرة بين يديه نار عظيمة يوقدها يقول ففعدا بي في الشجرة فادخلاني دارا لم ارى قط احسن منها قصر عظيم ما في اجمل منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان مملوئة ثم اخرجاني من هذه الدار فصعد بي الشجرة فادخلاني دارا هي احسن وافضل فيها شيوخ وشباب فقلت طوفتماني الليلة فاخبراني عما رأيت حدثوني ما هذا الذي رأيت قال نعم لان نفسر لك ماذا رأيت اما الذي رأيته يشدق شدقه هذا اللي الانشقون فمه إلى آخره وهكذا إلى يوم القيامة فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق هذا الكذاب هكذا يصنع به إلى يوم القيامة والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار هذا اللي يكسف الرأسه وإثناث الرأسه كل يوم وكل فترة إلى يوم القيامة والذين رأيتهم في الثقب الرجال والنساء اللي في الثقب تأتيهم النار فأولئك الزنار والذي رأيته يسبح في نهر الدم فآكلوا الربا هذه بعض نماذج من عذاب القبر أما الشيخ في أصل الشجرة فإبراهيم عليه السلام. والصبيان الذين حوله فأولاد الناس الأطفال الذين يموتون قبل أن يبلغوا والذي يوقد النار جهد النار فمالك خازن النار والدار الأولى القصر الأول النعيم هذا الدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين هذا نعيم أهل الإيمان إلى قيام الساعر وأما هذه الدار الدار الثانية اللي فيها نعيم اعظم واكبر فدار الشهداء وانا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسي فاذا فوقي مثل السحاب بعيد مكان بعيد يقول رفعت رأسي وانا في الحلف يقول بعد ما رأيت نعيم القبر وعذاب القبر قالوا لي يرفع رأسك فرفعت واذا مكان بعيد عن كل هذا بعيد في السماء مثل السحاب. فقال ذاك منزلك هذا منزل النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعاني ادخل منزلي فقال انه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت اتيت منزلك ما الذي ينجي من هذا العذاب جاء في الحديث المشهور عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يفصل لنا هذا الامر رواه الائمه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت لا يسمع خطى عالهم حين يولون عنه فان كان مؤمنا كانت الصلاة عند راسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن يساره وكان الصدق والصلة فلت الرحم والمعروف والاحسان الى الناس عند رجلي فيؤتى يعني تأتيها انواع انواع الشر وانواع العذاب فيؤتى من رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى عن يبينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل فيؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل فيؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من صدق وصلة وقدقة ومعروف وإحسان الى الناس ما قبلي مدخل فهذا الذي ينجي من عذاب القبر فاكثروا منه رحمكم الله. اختم لكم الحديث ببعض المواعظ من عظاة الصالحين. فعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ارتحلت الدنيا مذبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل يرويه البخاري وجاء في تذكرة القرطبي رحمه الله تفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته فيال الموت من وعد ما اصدقه ومن حاكم ما اعدله كفى بالموت مفزعا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. هل تفكرت يا ابن آدم يوما في مصرعك وانتقالك من موضعك اذا نقلت من سعة اذا ضيق وخانك الصديق والصاحب والرفيق وهجرك الأخ والصديق واخذت من فراشك وغطائك الى غرر وغطوك بعد لين بلحف من تراب ومدر فيا جامع المال يا مشتهد في البنيان ليس لك من مالك والله إلا الأكفان بل هي للخراب والدهاب وجسمك للترائب والمآب فأين الذي جمعته من المال فهل أنقذك من الأهوال كلا بل تركته لمن لا يحمدك وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك. وعن الصحابي الجليل ابي الدرداء رضي الله عنه قال اضحكني ثلاث وابكاني ثلاث اضحكني مؤمل الدنيا امال العربضة يفكر في مشروع وراء مشروع وراء وراء امل والموت يطلبه ماذا بقي بينما بين الموت شيء وهو في اعماله واضحكني غافل مشغول لاهي لاعب تنمات واغاني لا هل لاعب وحدة مشغولة بالزينة والبكياج كذا لا غافلة ليس بمغفول عنه هو غافل لكن الله ما هو غافل واضحكني باحك بملء فيه المؤمن من سمته الى وحك يعني يضحك ويمسك نفسه. في بعض الناس يضحكون ما يقدر يمسك نفسه من شدة تصبحه. هذا يسمون ضاحك بملء فيه. يقول اضحكني ضاحك بملء فيه وهو لا يدري ارض الله ام اسقطه. وابكاني ثلاث ابكاني فراق الاحبة محمد وحزبة صلى الله عليه وسلم. وابكاني هول المطلع عند غمرات الموت. والوقوف بين يدي الرحمن يوم تبدو السريرة والعلانية ثم لا يدري إلى الجنة أو إلى النار مواعظ كثيرة لكن من أعظمها ما قرأت للخليفة الراشد الخامس أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان في جناده فلما انصرفوا من الجنابة ابتعد قليلا ثم جلس وجلس معه الناس فأخذ يعيظ الناس ويقول ناداني القبر من خلفي يا عمر بن عبد العزيز ألا تسألني يقول ناداني القبر ويقول لي القبر يا عمر ما تسألني ألا تسألني ما صنعت بالأحبة قلت بلى قال القبر أحرقت الأكفان ومذقت الأبدان ومصصت الدم وأكلت اللحم ثم قال لي القبر أما تسألني عن الأوصال قلت بلى قال نزعت الكتفين من الدراعين والذراعين من العضدين والعضدين من الكتفين والوركين من الفخدين والفخذين من الركبتين والركبتين من الساقين والساقين من القدمين ثم بكى عمر بن عبد العزيز وقال الا ان الدنيا بقاؤها قليل وعزيزها ذليل وغنيها فقير وشبابها هرم وحيئها يموت فلا يغرنكم اقبالها مع معرفتكم بسرعة اذبارها فالمغرور من اغتر بها اين سكانها الذين بنوا مدائنها وسقوا انهارها وشربوا من مائها وغرتوا اشجارها اقاموا فيها أيام يسيرة غرتهم بصحتهم فاغتروا بنشاطهم فركبوا المعاصي انهم كانوا والله في الدنيا مغبوطين بالمال على كثرة المنع منه نحن منعمين بفضل الله عز وجل اموال كثيرة وخير كثير فكروا في الذين ليس عندهم مال لا يستطيعون ان يذكوا لا يستطيعون ان تصدقوا لا يكفلوا يتين لا يبنوا مسجد لا يعينوا محتاج. لا يبنو مستشفى يعلم إنسان يعلم إنسان صنع تغريه من الفقر فكروا بهؤلاء فكروا, فكروا بالنعم التي أعطاكم الله سبحانه وتعالى إياها يقول هؤلاء الذين تنعموا ولم ينفقوا أموالهم بالخير ماذا صنع التراب بأبدانهم والرم بأجسابهم والديدان بعظامهم وأوصالهم كانوا في الدنيا على أسرة ممحدة وفرش منضودة بين خدم يخدمون واهل يكرمون وجيران يعضدون فاذا مررت فنادهم ان كنت مناديا ومر بعذكرهم اذا مررت باهل القبور نادهم وانظر الى تقارب منازلهم شوف القبر لاصق بالقبر القبر واسألهم اسأل غنيهم ما بقي من غناه? واسأل فقيرهم ما بقي من فقره? واسألهم عن الألس التي كانوا بها يتكلمون وعن الاعين التي كانوا بها ينظرون وعن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والاجتاد الناعمة ما صنع بها جديدا. اذكر اني كنت يوما في امريكا. في مزارع. شممت ريحه نتين، نتين، أشد نتن شممته في حياتي. تعدت، ما ابتعدت الريحه مليئة، استأن لاقنوم مليء بالريحه، فاقتربت إلى مصدر الريحه. فإذا أجلكم الله كلب ميت، ورأيت شيئا عجيبا، رأيت الديدا من كثرتها على جسده الدود تركب الدودة. لا يرى منه شيء إلا الرأس شيء منه يبان فعرف أنه كلب والديدان يركب بعضها بعضاً واحدة تدخل واحدة تطلع واحدة تدخل واحدة تطلع فهذا وصف الديدان في القبر ولذلك يسمى بيت الدود هذا بيت الدود يقول عمر بن عبد العزيز محت الحساب وكسرت الفقار وأبانت الأحشى ومزقة الأشلاء أين حجابهم ونوابهم أين خدمهم وعبيدهم وجمعهم ومكنونهم والله ما فرشوا فراشا ولا وضعوا هناك متكأا ولا غرسوا شجرا أليسوا في منازل الخلوات أليس الليل والنهار عليهم سوا أليس هم في ظلماء قد حيل بينهم وبين العمل طارق الأحبة فكم من ناعم وناعمة أصبحوا ووجوههم بالية وأجسادهم من أعناقهم نائية وأوصالهم متمزقة قد سالت العيون على الوجنات وامتلأت الأفواه دما وصديدا ودب الدواب الأرض في أجسادهم ففرقت أعضاءهم ثم لم يلبثوا والله إلا يسير حتى عادت العظام رميما قد فارقوا الحدائق وصاروا بعد السعة إلى الضيق توزعت الورثة ديارهم وتراثهم فمنهم والله الموسع له في قبره ونحن منهم ان شاء الله الغض الناظر فيه المتنعم بلذاته يا ساكن القبر غدا ما الذي ضرك من الدنيا هل تعلم انك تبقى او لا تبقى اين دارك الفيحاء اين ثمرتك الحاضرة اين رقاق ثيابك اين طيبك اين بخورك اين كسوتك ملابسك صيفا وشتاء أما رأيت قد نزل الامر في من هو قبلك فما يدفع عن نفسه اما علمت انه يرشح عرقا ويتلظى عطشا يتقلب في سكرات الموت جاء الامر من السماء جاء القدر جاء القضاء جاء من الامر من الاجل ما لا يمتنع منه هيهات يا مغمض الوالد يا من اغمطت والدك او اخاك او ولدك يا من غسلت الميت يا مكفن الميت يا حامله يا مخليه في قبره وراجعا عنه ليت شعري كيف كنت على خشونة السرى كيف انت على التراب الخشن ليت شعري باي خديك يبدأ البلا اي عينيك سالت اولا يا المجاور الهلكات صرت في محل الموت ليت شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا غدا وما يأتيني به من رسالة يا ربي بكى أمر بن عبد العزيز ومات في ذلك الأسبوع من منا يضمن أن يعيش إلى الغد فليلهو ويلعب أما من لا يدري راه غدا أم لا نراه فليستعد فإنه ملاقن الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولقاؤنا في الدرس القادم مع أسراط الساعة ابن الله السلام عليكم ورحمة الله احبتنا في الله انتهت مادة هذا الاخضار نرجو الله عز وجل ان ينفع به المسلمين في سائر ارجاء العالم ولا تنسوا اخوانكم في اذاعة طريق الاسلام من صالح دعائكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته